بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد لقص الذي باركنا حوله لنريه من إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل أن تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح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 ثمّ ردّدنا لكم الكرّة عليهم وأمددناكم بأموالٍ وبنين وجعلناكم أكثراً فيرة إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن سئتم فلا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ لَأَخِرَةِ الْيَسُورُ جُهَّهُمْ وَلِيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلْ مَرَّةٍ وَلِيَتَبِرُونَ